جندك يا ابن الطاهرين أيها الثائر جئنا ثائرين يا إننا جندك يا ابن الطاهرين يا حسين أيها المطول ظلما تفتدي روحا ودم أيها يا حسين على نهر أنت من علمنا نهج الثبات أيها الضامع على نهر الفراتي أنت من علمنا نهج الثبات ورفضنا كل جبار وعاتي في خطاكم يا قتيل العبرات من ندوية شرقة من ندويا نحن لا نخشى ميا صرقة من ندويا وحسين وحسين وحسين أيها الثائر جئنا ثائرين إننا جندك يا ابن الطاهر ظلمًا نفتدي روحًا ودمًا أيها المخطول ظلم يا حسين <تصفيق> إننا جندك يا ابن فاطمة وبنا سوف تعاذ الملحمة إننا جندك يا ابن فاطمة وبنا سوف تعاذ الملحمة خطا وهمة انت عدد ستذوق القاطمة نحن عشاق الشهيدين لا نباني بيزيد نحن عشاق الشهيدين لا نباني بيزيد نحن عشاق الشهيد حسين وا ودم نحن لبينا النداء طائعين وسألوا عن عزمنا حين يحين نحن لبينا النداء طائعين وسألوا عن عزمنا حين يحين وعلى اسم الله قدمنا الوتين ثم متنا حين متنا قاهرين نحن أبناء لحيدار وسألوا بذرا وخيرار نحن أبناء لحيدار وسألوا بذرا وخيرار نحن أبناء وحسين وحسين وحسين أيها الذائري جئنا ذائري أنا جندك يا ابن الطاهرين أيها المظلوم ظلم كفتي وحن ودم أيها المظلوم ظلم يا حسين <تصفيق> لك جئنا بمسيرات العزاء. يا غريباً ظلم القنب العرائي لك جئنا بمسيرات العزائي يا غريباً ظلم القنب العرائي يا شهيداً يا قتيل الأدعيائي لك يبقى بمدى الدهر والآي يا خطيباً بالدماء ya sevilen abdi ya ya khatiban ya ya wa wa يا ابن الطاهرين يا حسين أيها المفتول ظلم نفتدي روحا ودم أيها المفتول ظلم يا حسين